لما انا يعني تدبر الا تدبر واختار الا تختار فربك يخلق ما يشاء ويختار فان يعني يعني سهام القدر لا تفرق اسوار الاقداس سوابق الهمم لا تخلق اسوار الاقداس ابدا <تصفيق> مهما تنظم لكن انت عبد لله وجندي في جيش من عن دين الله في اي وقت إن كنت في المقدمة فأنت في المقدمة وإن كنت في الساقة فأنت في الساقة. صحيح. م? رحلة قصة خروج سيدنا موسى من مصر لها دلالتها وأسبابها إن الملا يأتمرون به طب وحينما ذهب إلى مدين تزوج واستقر به الحال وأصبح يعني أذرع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 شاهدنا الكرام مستمعين الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع مرحب بضيفنا الكريم دار الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بصدرتكم مرة أهلية ونشرح حوار مباشرة حينما قضى سيدنا موسى الأجل وسار بأهله ما الذي حدث من هذه الرحلة وحتى في طريقه نسير معه حيث ما سار الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام عليهم. اما بعد نحن نقف كل مره عند ايات كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع الطريق من اقدامنا لا. او ولا يضيع الوقت من اذهاننا او من اوقات المشاهدين والمشاهدات بدات سوره طه بعد الافتتاح وهي تحدث تحدثنا عن مخاطبه الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى الى ان قال رب العباد سبحانه وتعالى وهل اتاك حديث موسى عندما يقول هل اتاك حديث موسى هو لم يأتي للرسول الله لانه ما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان ولا كان يدري تاريخ العرب كانوا قلة يعني عندهم معلومات ضئيلة عن تاريخ الاقوال وكان اليهود رحالين في ال... في ال... رحالون في في منطقة الجزيرة العربية ويخلطون الغسل الغسل السمين في قضية التاريخ صحيح بالخطأ فكان يعني يقصون على العرب ما يريدون أنقصصه كما يقصون عليهم اليوم فونست السماع لكن القرآن لما نزل بالقصص الحق وهل أتى حديث موسى ما أتى الرسول نقصص لما نقرأ عليه سورة النساء <تصفيق> إذ رأى نارا إذن القضية استأذم كريم الله موسى من والد زوجته وأراد أن يعود إلى أمه وأهله في مصر أمه من؟ التي ربتها أم التي ولدتها؟ كلاهما معنى. معنى. لا. لا ينسى الإنسان أبدا أصحاب الفضل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قمة, قمة الخلق قاموس الخلق كان يقفز من فوق الناقة وقد عبر الواحد ال ال ال فوق الستين عبر الستين <تصفيق> يقتل فقط ما قدونا أن ينخاه لما يرى حليمة السعدية جاءت لزيارته من ذنب ساعة فكان لما يصفحها لأنه أمه من رضاعة كان يضع رأسه الشريف على صدرها ويربط ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل سبحان ما نفياها لا <سؤال> كان من رجل يانسى لا لا لا هذا يعني م. يعني هذا هذا الخلق وهذا الوفاء يعني يتمثل في رسول الله, الله عز وجل وسلم وانبياء الله والصفوه تجد ارق الناس قلوبا وقد اشتاق حتى سيدنا موسى <سؤال> كان قويا كان قويا في الحق مع احيان الانسان يعني ترى الرجل النحيف فتزريه وفي اثوابه اسد محفور فالقضيه ان ليس القضيه هذه القوه كانت في الحق سيدنا عمر في اول خطبة يقول اللهم يا رب انك تعلم ان نسية شدة فليينها ولكن اجعلها على اهل الباطل يعني اذا لا يريد ان تنزع عنه الشدة سيدنا موسى استأذن فتقول كتب التفسير قال له والد زوجته اي نعجة تلد غير اسود فيه لك يعني تعويضه عن مدة الخدمة لأنه لما أي كم كم أي الأجرلين قضى قضى أبرا الأجرلين وأطولههما عشر سنوات عشر سنوات لا لما قبل أن يغادر أخذ القطيع لي يفتيه كالعادة فكمل عصا يلمسه بطن كل نعاتين عشار ويقول لها ولذي غير أسود لأن هو حماش طال جد لتجدد غير أسود القطيع كله أسود خرافه هو فبقطعون ال ال ال الوراثة عن أسود ما ولد أسود, أسود فأكثر ابن عباس روى الحديث أن أن كلها ما ولدت أسود سبحان الله هذا من الرسول الكريم الله ينصر أخذ القطيعة كلها مفضل الله تعالى كما وعد ووصار نعمل المال الصالح للعبد الصالح ولكن الدنيا تصير وسيلة لا غاية وأن تجعلها في يدك لا في قلبك لا هذه نقطه مهمه فلما تاه في الصحراء واهتمام سيدنا موسى يعني اولدي غير اسود هذا اهتمام بالمال يطلبه هو المال لما يستخدم لان لاننا تخيل نحن الان كمسلمين فينا الملياردير ابو بكر والملياردير سعد بن ابي وقاص وصاحب المال ابن عوف وهكذا هل نحتاج الى صندوق النقد الدولي أو مجموعة الثمانية مجموعة العشرة؟ لا. لأنه نريد. شوف. ولا تريك هذا. ما شوف. ما حتى جذبك مثل ظفرك فتولى انت جميع أمرك. آه. فسيدنا موسى اخذ اهله وصار وكان ليلة يعني يبدوا شديدة البرد وصحراء سيناء مشهورة انها باردة شديدة البرد. يعني دلتان كثرين تصل درجة حرارا الى الصفر وإلى ما تقرب الصفر. تاه. كان ليلا كان الليل دخل عليه الليل وانتهى فمكث مع اهله يعني زوجه واذا به يرى نارا على بعد قال لأهله كثوا مش ابقوا المكث هو اللبس لوقت قليل سبحان الله امكثوا فمكث غير بعيد يعني فترة الكث. فترة قليلة في الهدهد الهدوء في سليمان في النمل قط فما كثر غير ربعي فال ال أمكثوا إني آنست نارا آنسة أي ظهرة فالإنس إنس لأنه مم. يظهر صحيح. والجن لأنه استتر فالإنس لظهوره والجن بالستر سنيان فلم جنا عليه الليل عيسى تراه الليل نعم أو أوجلنا فلان أي عقله صحيح فما أتلف ظهر له رأ... وفيها, معلوي وفيها أنس معنوي الله يذكر الاستئناس آنسة من جانب الطورينها فا فا فقال بقوله إني آنسته نار هو جبل ثيناء هذا نعم نعم نعم هو ولا طور ثينين هذا, هذا هو, هذا هو نعم, نعم, نعم نعم وهذا الذي يعني سو فنرى ماذا الذي يحدث عنده مم. إني آنسته نار لعلي آتيكم منها بقرس لعلي هنا لعلي ك... هذا من أدب الطلب لم يقل أذهب وآتي منها شيء ليس على التحقيق هكذا تقول وعود بعض الناس في بعض الكراسي الناس أنا سوف أطنع سوف أعمل وسوف أعمل ويقول لعلي ربما أذهب ربما... وفشل ربما أذهب ولا يعطيني ربما أذهب ولا أجد فلازم نعلقها على الرجالة نعم أفعال الرجاء والشروع والمقربة. صحيح. ما شاء الله. ذرخت النعم. لعل منها بقبس. قالوا أقبسته علما وقبسته ضوءا أقبسته علما أنا أعطي علم معلمه العلم قبس. صحيح. سبحان الله. وذهب ليقبس سماح يأتي بشيء من له ابن القيم لو تعبير في هذا الموقف يقول ايه يقول كن لما لا ترجو اكثر رجاءا مما ترجو كن لما, لما ترجو لا ترجو اكثر رجاءا رجاءً لما ترجو يعني خلي الشيء ان انت مستحيل ان يحدث خلي عندك رجاء فيه اكثر من الشيء المضمون يعني مثلا انا, أنا انام الان ماء. هذا ايه هذا رضمون واليوم ليس هناك غيوم في السماء لو عندي يقين اقول انا سوف اشرب من ماء السحابة التي هي غير موجودة لكن الله سوف يأتي بها كن لما لا ترجو اكثر, أكثر رجاء لما ترجو, لما ترجو. فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله يا سلام الله أكثر وأكثر مما كان يتصور ما بعده ما بعده يقتربان لكن لم تظهر عليه إرهاصات النبوة أنا ذلك أتل... الكلمات بكلها إرهاصات هذه الكلمات كلها إني أناشط أنس نارا فيها هم... فيها ضوء هذا في هذا لعل آتيك منها بقبس ها؟ أو أجد على النار هذا الهذا يقال إيه للهدا في الطريق وهو ده قلبي يعني هو ده مادي ولسان بمعنى هو ده إلى, إلى المكان المطلوب صحيح. سبحان الله صحيح. اهدنا الصراط المستقيم أيد لنا على يعني أجد هناك من يدلنا على الطريق أو أي زي ما في سورة أخرى جذوت من النار علق ما يعني ستستفيق بها ما سبحان الله المفاجأة المذهله المذهلة الغير متوقعة اقترب من النار وجد النار تتحرك يقف النار تقف يقترب النار تتحرك امامه الى ان دخلت النار في شجرة فاذا بالشجرة لها كلها, كلها تضيء الفروع والثمار والورق والجذع كله ولا قصام كل الشجرة سبحان الله ضوء نور شجرة خضراء وتضيء وكأن فيها نارا سبحان الله إلى الآن هو رأى آية أو شيء هو متحمل وواقف وثابت س... إلى إلى الآن ثابت لأنه مه مربّد هو عشر سنوات في البرية يعني يرى ما لا, يرى. آه. لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا صبابة إلا من يعانيه سليم لأنه آه هو وتعامل هو... مع النعاج والخراف وتعامل 30 سنة في قصر بعوض فعنده تربية يعني سابقة ادعال لياتلكم منها بقبص اجد على النار هدى فلما اتاها اتى الى النار نودية فالماد المشهول نودية ممن نودية نودية فلما اتاها نودية موسى اني انا ربك نودي من أين النداء الله. يقال إن سيدنا موسى سوء من الذي أعلمك أن الله هو الذي يكذبك قال كلما اقتربت من مصدر الصوت او ابتعدت ازداد ارتفاعا ولا نقص انقفاضا قانون الصوت ما قانون الصوت إذا اخترت يزداد وإذا ابتعدت يقل الله خالف الزمان والمكان من لا. إني أنا الله والآية صريحة هذا صوت الله لا الله كلم كريم الله موسى بلا كيف ولا حرف ولا طريقه لان كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء زي ما لما لكن ما... هو كلم سيدنا موسى على وجه التحقيق وكلمه موسى تكلم تكلم ما كلم احد من لا, لا, لا, لا كفاحا دون لا لا, لا. بوحي. إلا, إلا, إلا أحد الصفوة من صحابة الرسول عبد الله الأنصاري والد جابر بن عبد الله كان الآرج الذي قفل فالله كان سيدنا موسى تخليمة لكن كلام ليس كلام البشر أبدأ. سبحان م. الله يعني ايه كما قال الإمام مالك سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته يا سلام مرة ثانية تقشارنا سبحانه سبحان سبحان اللي بيش. استوى على العرش سبحانه وتعالى بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد نعم كي كيف المشاء وأراد سبحانه بل العرش يسدده ولا الكرسي يحمله نعم. بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته يا الله الاستواء معلوم والكيف, والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وضربه مالك خمسين عصر بالسائد يعني ليس لنا ان نسال كيف كلم الله سيدنا موسى وكلمه لا لا لا كلمه خلاص أي قالنا يا رب أن نحن نؤمن أن الله كلم كريم الله موسى كلم كريم خلاص إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الصلاة مخصوص بالذات لأنها عماية كل دين عبودني <تصفيق> توحيد الصلاة عبادة صحيح. إن الساعة آثيتهم إذا بدأ في العبادة، بدأ في التوحيد، في دخول الدين والآخرة مرة واحدة ولذلك الذين حرفوا التوراة شادوا كل شيء يخص الدار الآخرة سلم يا ربا عادة بالدات. سلم رب. لم يكن ناصح أن الذين حرفوا هذه نحرص. كلمات بريغة نقف عندها إن. إني أنا الله. أنا الله. لا إله إلا أنا فعبدني عبودني. وأقم الصلاة. لذكر. لذكري يعني لا تقم الصلاه لا تقم الصلاة من أيضا فلان موجود أصلي عشان فلان. اه. أصلي عشان أولادي يصلي. لأن الله أمرني بالصلاة. لذكر لذكرى لتوحيد نعم. الله. نعم. إن الساعة آتية. أكاد أخفيها. أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتية. بفرض إرادة الله شدة إخفائها. طيب هنا نقف عند ثلاثة مواقف الله سبحانه وتعالى تم قال انني انا الله العبادة الوحدانيه العبادة العباده الدر الاخر الدر الاخر تمام الأخرى. ثلاثة كلمات تمام ثلاثة كلمات ما دلالتها وما وقوعها في حال سيدنا موسى هذا هذا هو الدين كله من لجن ادم الى انارته الارض معه التوحيد العباديه الدر الاخر الدين كله وأنا هذا صراطي مستقيم فالتلو لا في الدستور ولكن الدستور الفلاني فيه ثلاث مادة الدستور الفلاني فيه ثلاث مواد بسيطة مده. لا خفيفة هده. هذه ثلاث مواد فقط التوحيد تحفظ الجاهليه الجاهريات يبغون تحصنوا ما راح يحكمون خلاص يبغوا حكم واحد خلاص العبادة. العبادة سبحان الله العلاقة بين العبد ورب والعبد والعبد ثم الدار الاخر يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاه لذكري فكري إن الساعة اكاد أكاد أخفيها كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها واردى فتردى ولذلك لما الغرب الحرف ماذا صنع؟ أنسى الناس الأخرة وانسوا الناس رب الناس وجاءت المسونية العالمية لتوقد نيران العقلانية في مسألة الدين فكانت اوروبا اذا بها تنقلب 180 درجه ما بين دين يكره العقل وعقلانيه تحارب الدين صحيح او وصل بهم الامر انهم ارادوا يعني يسمح للمشاهدين والمشاهدين بالتعبير هذا تعبيرات عندهم موجوده ان سمت الاله او الهنت الانسان أمم، أن أنسنة, أنسنة. أنسنة. آه. آه. لا لا أنسنة، فعل لا مجمع اللغة العربية، قروا المجمع اللغة العربية الحمد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لله، دل شاء الله على أنسنة يجع له أو الهنة الإنسان، الإنسان، العقل، مم. كل ما يقول. ولذلك لما قامت الثورة الفرنسية الماسونيه اللي كانت خلفها عملت إيه في الجامعهير لا وإيش آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني يريدون يريد, ايه يريد ايه فوضة إنه المر <تصفيق> الملك بعمه خلصوا الدين ب ب بس إنه الإيه؟ الحمد لله حتى قالوا التعبير الفرنسي دعه يعمل دعه يمر بس يفعل بس يبقى صير اتركوا يعمل. اتركوا طالما يعمل للمجتمع سيبوا يعدي من اي منطقه هذا كلام رب في هذا الضبط كده الله بعرف صح خلاص سيبوا سيبوا ما تقولوش بيعملوا في قانون الدين والاحلام وحرام لا لا لا ولذلك ولذلك ولا ذلك بيقول لك الحدث اليوم الحداثه ما بعد الحداثه الان بعد الحداثة. انا للاسف الشديد الحدثين دول يوم ما يوم ما دول اباهم كرمين العلمانيون اللي هم ينفخوا في ماركس ودينين من بني جلدتنا صحيح. لما سقطت الشيوعية لم يستحوا على دمهم وكما الواجب الأبناء يتبعوا أمهم صحيح. الأم طارت, طارت. الواجب لكن لا لم يصمتوا لا أدل الحدثيون هؤلاء الذين يقولون اركبوا قطار الحداثه واركبوا قطار ما بعد الحداثه لما اوروبا سوف تعود إلى الدين وأنا أقول وانا رجل يعني يعني بلغت من الكبر عسير في الدعوة وخلاص يعني إن, شاء الله الله ان يختم لنا بالصالحة حد حد حد الله الله الله أن, أن, ان سوف تأوب اوروبا ويأوب الغرب الى الدين مرة اخرى لان الفطرة التي سطر الله سوف تذلهم الى الخير ونفع قلاء من الغرب بكسر يجب ان نمد لهم قنوات الاتصال يعني يعود الناس الى الدين ولكن اين مهمتنا نحن فلما يعود تم عود أوروبا للدين الحداثيون عندنا ماذا سوف يصنعون والله هي لا شيء كما فعلا منصار على نهدي لينين وماركت خصوصا من زعماء الحداثيين الحداثة اليوم تضروف وهو روسي أيضا تضروف أتف... أتف... هذا, أتف... هذا أتف... روسي أتف... وجاك جرداء أتف... فللأسف الشديد أن, أن... أن... أن الدين هو الذي يصلح بالأمور والآخرة فهم أنسف الناس الأخيرة وهذا الدين أفيون الشعوب والمسألة الخيبة سبحان الله طب هنا ثلاث كلمات. نعم. العبادة. أو التوحيد. التوحيد. العبادة. الأخيرة. الأخيرة. إلغاء أي كلمة فيهم من حياة المسلم. إلغاء الدين كله. تماما إلغاء الدين كله. فمن كفر بآيات من كتاب الله فقط كفر بالكتاب كله. طب هنا يعني نقارن كما سئلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما نزل على سيدنا محمد اقرأ. بواسطة سيدنا جبريل، وما نزل أول ما نزل على سيدنا موسى إنني أنا الله من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. كيف نقارن بين الموقفين لنستخلص موقفا من هذا الحق؟ عندما لا يقرأ الإنسان ولا يتعلم، لم يستطيع معرفة التوحيد الحق. لأن اليهود من قبل لما أدخلوا التوحيد بجهد عملوا عقولهم في المسألة ولفوا وداروا حول القوانين الإلهية فغيروا وحرفوا وبدلوا. لكن نحن بفضل الله. عندما استقرأ الصحابة ما في كتاب الله عز وجل من توحيد وحدت قلوبهم فوحدت جوارحهم فغارسوا شجرة التوحيد أن طرح إقرأ والقراءة لا تكون إدى باسم الله صحيح. إقرأ باسم ربك أحسن, ربك. أحسن فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجع. طب لنا أن نقف وقف مع ذلك لما الثالثة التي نص ربنا تبارك وتعالى عليها ولم ينص على التوحيد والعبادة مثلاك تتحدث عن الساعة فلا يصدنك يصدنك عنها عن الساعة <متحدث> آه عن عن ال الأخيرة الأخير أجد أن أكذب أخفيها تحديداً لماذا؟ لأن الألواح لا يمكنها قلب إنسان أبداً, أبداً فتره لأن فتره يعني حيدني قطان ولنا نحن لو جبنا واحد كده وحطناه في في الغابة رجع أو في الصحراء وله وحده دون إعلام ولا تأثير ولا معلم ولا أب ولا أم ينشأ موحدا سبحان الله دون مؤثرات هذا قوله حي بن ابن يخضى العبد يولد على الفترة على الفترة صالح أي كان... ينكلف بالله وأبواه هم اللذان يهودان أو نصران أو يمجسان أو يسلمان فهم ماشي على التوحيد خلاص فترة الله التي فطر الله على التوحيد هذا التوحيد والعبادة والعبادة طالما أنا عرفت التوحيد ألا بد أن أعبد جماعة سافروا في, مرك... في سفينة في سنة, سنة 56 في الخمسينات ما. من شاطئ الأطلسي إلى إيغوزلافيا السفينة الروسية وكانوا راجعين على البحر الأسود فالقبطان ملحد ال... ال... ال... ال... ال... الكل اللي على السفينة ملحدين جلطيف لعبت بهم الأمواج كان السفينة تغرق خرج البحاره جميعهم فوق سقف السفينة يرفعون أيديهم إلى أعلى فلما سوئدوا إلى ما كنتم ترفعون أجلهم؟ قالوا لا ندري. فقال القبطان بعد أن رست السفينة على شواطئ البحر الأسود هناك قريباً من من الاتحاد الزائد قال لو ذكرتم هذه القصة أمام أحد سوف أؤشي بكم المخابرات السوفيتية فتنفعون في سيدري. إذا لمن كانوا يرفعون أجلهم؟ لله بعد هذه الفترة. هذه العباد. الله. تأتي لل... ولذلك سيدنا الإمام الشافعي قال له ما الدليل على وجود الله قال له ورقة التوت, ورقة التوت؟ قال تأكلها الدودة دوت القز فتخرجها حريرا قزا وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا، وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا وتأكلها البقرة فتخرجها روثا أو بعرا من وحد الأصل وعدد المخارج. الله الله اذا التوحيد العبادة دي مسألة في مستكنة في الفطرة الاخرة ما الذي يجعل الناس يصدون على الاخره لان الانسان محبب له حب البقاء وزين له حب الشهوات فبالتالي هتيجي ايه تقول طب تتوب بكرة مش من مش. ايش كده تصلي لما ايه اولا اتحجب لما تحج الله ترجع محجبه ويراجع الدين ايه خمس عرق الاحسن تفكرنا <تصفيق> ايه صلعاء ويقول سبحان الله فصلي لما تتزوج ايوه استقيم لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تهلك يا موسى هو واتبع فتردى لسيدنا موسى ام للذي اتبع هواه لا فتردى انت لا فتردى لو اتردى اذا كان قراء يعني كده يتردى هو لكن تردى انت يا موسى تهلك انكم اذا مثلهم صراحه خطيره تبدا الايه لابد يعني بدا ايه انا طلعت واحده بحدي... لسه لمبانغ موسى برساله بعد هذا على جبل الطور اه تمام, تمام. وما ترك بيمينك يا موسى سؤال عجيب قال هي عصاه العصا قال من لم يقل عصا هذه العصا مما كتب في كتب الساعه <تصفيق> وتطول وتخسر وتعمل دلو وتحرك وما تلك بيمينك يا موسى هو سؤال محدد واجابه محدده عاصى لكن طبيعه المصريين يحبون لعمق ثقافتهم الاطناب في الكلام <تصفيق> هذه, هذه في, في سيره مصر مربى في مصر لا صحيح فاطنب في الكلام واسهب ويقال أو تقولون أنتم إن الاطماع يحب في مواقف الأحبة صحيح أما أنا أنا أحبك إذا حرك من الله بخير إذا إذا أو ذا بخير والله والله لكن لو فيه ورعيت ولا حاجة فلا إنسان ما هو بخير بخير يا تقولان كذا عفيف أ... أ... شيخ يمشي وكذا سبحان الله تراهي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أترتئ عليها وأهش بها على غنم وذية في... فيها فيها مآرب أخرى حتى يسألوا وما هي المآرف سبحان الله فرصة الفرصة <تسأل> لتعود ده أنا إذا وجدت رجل مربوقا في الدنيا ولله المثل الأعلى أحب أن أطيل وما شاء الله عليك وهذه هذه الثياب الجميلة من أن تشتريها وهذه السيارة التي تركبها فرصة سيادتكم كذا وأسأل فما بابك وهو بين يدي الكريم سبحانه ويقول البعض الآخر لما أذهب موسى ثم تأقن أنه بين يدي ده فأجمله الدب العيد، الأدب، وليه فيها في معارب أخرى خلاص. لم تفصل أيات عن هذه المآرب؟ لا خلاص المآرب، وليه فيها معارب أخرى يعني سبحان الله يعني. يعني بات بات بات ماذا لا لا لا لا. يعني أذكر لك طرفة من من من من <تصفيق> الطرب العربي عرب يمسك يمسكوا العصا. عربي م... م... عادي بدوي. <تصفيق> قالوا ما هذه بتي بيمينك؟ ما ما بيمينك يا عرب؟ لاعبوا شو؟ انظر ماذا يقول. <تصفيق> أنت لو تقول لولد من أولادنا. اكتب عن القلم الذي في يدك خمسه اسطر ما يستغلق. ممكن هذا قلم صحيح م? حتى لو امسك به <تصفيق> <أنا> أمس <تصفيق> يقول الاعرابي اسمع انها عصاي اركضها لصلاتي ط حاجز حادث كده عشان محدش يعدي واعدها لعداتي ان جميع <تصفيق> واسوق بها دبتي واقوى بها على سفري واعتمد في مشيتي لتتسع خطوتي وأثبُو بها في النخر وتؤمن وتؤمنني من من العصر وألقي عليها كساء فيقيم الحر ويدفئني ويدفق من القر يعني بالزيف بالزيف وبشده ربع عملة قيمة وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي وعلاقه إداوتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف في منازرة الأقرام وورثها عن أبي وأورثها بعد وأورثها بعد ابني وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى في العطلة تنظر إلى هذا العربي لما يقرأ ولي فيها مآرب أخرى كبير يفهمها يا عبد صحر الله خلاص أنهيت المهمات يا موسى التي تعرفها بالعصا عصاي ه عليها وهو شبه على غنم ودي في هذا أبوه أنا يا موسى بترى المفاجأة فألقيها يقول علماء القلوب ألقي الدنيا من يدك تأتيك صاغرة العصر انت ترك عليه غير الدنيا غير من الدنيا ألقي الدنيا هل نستطيع يعني دمن دمن دمن يعني يقدره رب العباد عز وجل لكن ثقلنا الى الارض ما هي خلاص ورضينا بالحياه خلاص, خلاص عارف لكن, عارف لكن لو, لو استشرفنا يعني وتلمحنا حلاوه ثمره الصبر لهانت علينا مراره الالم صحيح صحيه القيها يا موسى فالقها فاذا هي حياه لك لكن تتخيل واحد ادخلك ان نصور المكان الافضل نحن بالليل برد ظلمة صحراء أرجاء الوادي تردد الصوت المقدس مكان مخيف وزمان مكان, مكان ووعدين إيه؟ وشيء غريب ما حدث له من قبل بالنجس عند رسدرة المنتهى يتوقع جبريل والتقدم أنت يا محمد أفي هذا المكان يترك الخليل وخليلة قال أنا لا تقدمت لا احترق إذا المكان غريب هنا موقف نقارن طالما ذكرت فضالتك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني قال زملوني زملوني وذكروني الى اخر هذه القصص كما سالت لكن سيدنا موسى لم يبدو عليه اي اثر لكلامه مع الله سبحانه وتعالى الحاله النفسيه مثلا من حيث العرق من حيث هل تحملت اعصابه هو ولا سيدنا موسى مم. ولا تصنع على عين خلاص نعم سيدنا محمد فانك باعيننا حلو كلام جيد تمام ممتاز قال زملوني دثروني لانه قال له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا الذي اخاف ثقه اتبعه الحسوديه مجلس على المنبر كده و المنتظره او عسافه و فتوى او رأي لازم اراجع حساباتي فبالوا انا يعني يعني نمله وهنانه بجوار جبال شم فكيف يعني فهو سيدنا موسى لما القى هو مسبب واضح من البدايه ان لو سمات خاصه <تصفيق> لا ده رايح لمن؟ لاعته فرعون فرعون وبنو اسرائيل وهامان وقارون رايح لبتوع البنك الدولي كله سبحان الله فقلت هي حياه تسع أور هنا حية حية حية حية, حية لا هو أن حية حية لأن فردا ثعبان فإذا هي ثعبان موبيل، وكأنها جاء نوم ولا مدبب ولا مدعق يعني مو سأقبل ولا تخف إذن هي جاء النحيف فبدأت ت يعني الثعبان حتى جاء سريع فبدأت تلتقط الحصى والحجر فبدأ تنتفخ فبدأ تكبر صار ثعبانا صارت حية رقصاء هو أول ما واجهتها تنمو هو لم, هو لم لا ليس في هذه الآيات تعارض أبدا. حيا طبعا نمو, نمو نمو نمو نمو. ما راح. لما صارت حيا كبيرة مقطع هو هو خاف من التطور. تلتهمه سبحان الله. مم. وهنا الشر والطب برنامجنا بالإذاعة. طبع الإنساني طبع الإنسان لا يألف للحية يخاف ولا مدبرة طبع الإنسان لتثبت بشرية موسى لتثبت بشرية صفة الصفة يعني يستمع ويتحمل كلام الله سبحانه وتعالى له والنار التي تقع مامه لتتحول تتحول في السجر إلى دوء لا, لا لا لا كلام الله كله أنس هنيئ لك يا ابن آدم إن أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن وأردت أن تكلم الله فأهرب بالصلاة فأنت لما تسمع كلام الله الله يكلمك إذا لم يفزع سيدنا موسى من كلام الله وإنما فزع للإيه للحرام ولا نوراد حال لكن نأتي في كلام الله أنس حتى طفل صغير اقرأ عليه شام من القرآن يهدأ اللي عنده حال الناس متوترة ترتق اقرأ عليه القرآن يهدأ سبحان سيدنا عمر لما سأل البلال خادمه كيف تجدون أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين خير كله ولكنه إذا غضب فهو أمر عظيم قال لو كنت عنده ساعة إذن لقرأت عليه شيئا من القرآن فسكننا به من المرأة يا سلام فين العلاج فين العلاج في القرآن, القرآن. شفاء ورحمة عنذر الله إيه شفاء أي ال ال القرآن والعسل هذا كلام الله فسيدنا موسى لما الصرحة يتتعى الطبع الإنساني ظهر ظهر خلاص ولا مدبّر. ولا, ولا في في لم يعقب يعني. لم يعقب لم يرجع. لم لم يتردّد. <تصفيق> ويا لهم أن الله هو مكلمه. أصله هي طع للحظة بشرية لحظة بشرية أصابته أصابه الثواب لكن م... لم يرجع إلا حينما سمع صوت الله تبارك وتعالى. خلاص شعر بالأنس أكثر. ما <تصفيق> ما ما أي مشكلة الذي يضيروه؟ هذه أه... حين أه... كانت بشرية سيدنا موسى وفي معية الله تبارك وتعالى. لا والله يخ... لا شوف شوف شو شو ما هو من أدبه لما سوف نرى لما ربنا عن عليه بالكلام قال قال ربي أرني أنظر إليك إذاني أرى هذا أرني أرني عيضه وقال ربنا سبحان الذي أسر بعبده ليد من المسجد الحرام من المسجد الأقصى لنوريه. الذي بارك مع حوله لنور يهو مش في لا يستطيع نعم هي من يهو هكذا, ما هكذا هكذا هكذا. الأنبياء حتى أرني كيف تحلل المغاية ليس قد أرني أر باب الأدب فإن موسى ولا مدبرا ولا معقد يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فقال له رب العباد خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها يأخذها وهي حية وهي حية فأمسكها موسى لأنه أمر إله وما كان لمؤمنهم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 يحذر الناس وينهيهم عن الوقوف المحرمات ويضمن الله لهم الحياة الدنيا بخير ولا ثمن على هذا التمبيح. بعض العباد يعاملون الله بتجربة لكن صفوة الصفوة يعاملون الله بيقين. خذها ولا تقط فمسك عاد سواء عادت إلى شرط أم لم تعود وأخرت أخذ الأمر إذا هي فنسده فلما غلب الشر رباني على الطبع الإنساني أضاء قلبه بالإيمان فعادت إلى العصر. ف... وبعدين قدي أيه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وضع يدك إلى جناحك. ضع يدك في جيبك. جناح. الجيب. أو أو أو أو ال هكذا. سبحان الله. إذا جه. تخرج بيضار من غير سوء. كان فيه مرض جلدي؟ لا ولا مرض جلدي ولا غيره. يعني. بارس مثلاً. لولا بارس ولا غيره لأن الأنبياء من من صفاتهم سلامة الجسدية. كلهم. ما فيش نبي يعني في عب ااا تكويني. <تصفيق> لا احد يقول من الاخوه والاخوات والابناء عيب خلقي الله لا يخلق ايه لا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم مش حد يقول عيب خلقي يقول يكون اطباء ولا عنده عيب خلقي يا ابني من الذي خلق هذا العيب الله سبحان الله سبحان الله فعربت ان اعيبها اه اما عيب من الله والعيب تكويني تقويني أو عب مرض كان في عب حنامه التهمت جمره كما سناتي نعم وانا بس واخي ارى من اللسان كان في عجمة في اللسان كان خمس المهم بياض اليد مرض تخرج بيضاء اليد البيضاء كلها مرض. هنا هنا البيضاء تضيء كالشمس ساعه الظهر سبحان الله آه. هذه الآية الثانية. هذه يعني يدخل يده ويد كالشمس كشمس كشمس. <تصفيق> الله آية أخرى. يعني إذا في آية <تصفيق> إباء العصا. العصا. واليد. حلو؟ <تصفيق> إذا <إلى> الآن <تصفيق> ما بقول البركاني. ما بقول <تصفيق> هو حوار هو مذود داخل لكن تتخيل الموقف. يعني شو ظلمة برودة كلام مفاجأة شيء. الله هذا كله مبتذل. بل خطا تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى هل هي الكبرى من الايات او الكبرى صفه بالايات انا استريح انها صفه للايات لان ما اكبر من الايه التاسعه شاء الله من اياتنا مش لا توحيد لا إله إلا أنا لا, <تصفيق> لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا سبحان الله لأن لأنه ال ال القدرة وأعمال القدرة رب العباد إذا وَهَبْ لَا تَسْأَلْنَا عَنْ السَّمْعِ آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب ذهب إلى فرعون إنه طغى هذا التكليف هذه رسالة كأن كريم الله يريد أن يقول يعني ممكن أي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 وهو قوي وحاكم ويدعى الالهيه ومعه جنوده كان الامر لليم بالغرق بالاغراق يم ينقذ طفلا تصلب رضيعا ويم يغرق ملكا جبارا عتيا دليل على طلاقه القدره الالهيه الله مم. الله بس اليم واحد اليم واحد مختلف ولكن النتيجه مختلفه هذا آه. يم هو نفسه هو نفس اليم لكن يم من ينقذ مرة ينقذ ومره وينقذ من ها ينقذ طفل رضيع لا حول له ولا قوة والذي يدعي الحوله والقوة توطا انا ربكم والاعلى ما عايز اكتر من كده يا محمد والعدب الله م. اذهب الى فرعون انه طغى امر امر خلاص قال بما انه ايه تكليف مسؤول تكليف بالرساله ان اول غن اخترتك الاول ما تسمع لما يوح تمام م. طب هذا وحي لكن الواحد النبي لكن اذهب الى فرعون هذه رساله في نبوه وفي رساله النبوه فيها وحي الرساله فيها تبليغ دعا ربه قال رب اشرح لي صدري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سيدنا موسى عاش خارج مصر عشر سنوات لا, لا يتكلم اللهجه المصريه لما تتكلم باللهجه التلماني انا يعني ايا كانت أنا المهم المهم يعني المهم انه كان يتكلم في مدين لهجه او لغه غير اللغه المصري او غير اللغه الدارجه في مصر او لهجة الدرجه في مصر هي مدين اين ده مدين يعني الشام انا ما اعرفش بلاد الشام ربما لغه اخرى تماما انت عندما ترسل ولدك الى اوروبا تروح فرنسا مثلا او انجلترا او السرعه ما تدري ياتي بالكلام المتداخل عشر سنوات لا تعامل مثلا مع عربي ولا مسلم مثلا كيف تكون لكنته ولهجته او يعلمهم العربية <تصفيق> <تصفيق> يتعلم يعني يتعلم لغاتهم طبعا ينصل العربيه او, أو. يتلعثم فيها لسانه <تصفيق> هارون ما غادر مصر انت انت رجل تفتح اللهجات وتدرس اللهجات على اللهجات اللهجات تتغير عند الشعوب بعد صحيح. سنين يعني صحيح. انت الان تجلس مع بعض اناس من بعض البلاد كنت انت بينهم فاذا بهم انت تدفع اللي... الهجة... كلمات عجيبه صحيح ف... هذه هي العقده في اللسان عند كريم الله موسى أو... اذن ولم يقدم له كذا فالتقم الجمره هذا ف... ف... هذي... هذي... هذي... هذي... هذي... هذي... كلام وجد في كتب التفسير حققته فما رايت المهم أن... أن... ان القضيه ان هارون افصحوا مني لسانه ما غادر مصر وربما تكون الصفاح عند لان لأن ليست عايبة في النقطة وإنما تضفي لون الجمال هذا نعم لفغة. لفغة. لفغة. لفغة. لفغة. لفغة. لفغة. لفغة. ليست عايبة في النقطة ليست هي جميلة لا هي جميلة. هي جميلة ب, ب... ب... ب... ب... ب... ب... لأزر. غينا ما شاء الله ليست هذا ليست هذا ها هذ وإن كان عندنا ألفا يجوز أن يوصل جبينه ما فيش موجود يعني ما فيش فهذا ليس عيب ولكن يعني يقال ان سيدنا الحسين رضي الله عنه كان الفغ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركة ورثها عن عمه موسى هذه اللذغة يعني ورثها عن عادك الله اكبر بس يعني وصف سيدنا نقول سيدنا هارون اه وصف وصف سيدنا هارون رسول ايضا هارون نبي ورسول صراحة. وصف سيدنا هارون بانه افصح لسانا في البلاغه والتعبير والبيان مش مش في النطق مش في لغته في طريقه العرض مم. وكان سيدنا هارون يتسم بالهدوء لانه اولا ما ولد إلا في عام الامر ما, الـ ما الـ الجو العام يؤثر على النفسيه يعني مثلًا ابن حزم تذل يعاديه يعودون يعانون لغت عمل في الأخ راح في قرياته دا تولد فيها عشر سنوات وسبحان الله لما قبل مئتين لماذا كان شديدا هكذا مما راح بالقيم تميله في رقة هارون كان فيه هذه الرقة آه سبحان الله <تصفيق> فالمهم يعني قال رب إش راح يتصدر لأن لم يكن هناك شرح صادر قبل قبل هذه بعد <تصفيق> هذا هنا قال رأوا ربنا وأنا اخترتك أيها لماذا لا لا لا لا لا يقال لا, لا يقال لماذا لأنه هذا صار اختيار الله سبحانه وتعالى لكريم الله موسى لان فيه من من الأشياء التي وضعها فيه رب العباد أن يختار يا سيره من ما الذي يعني ما حدث قبل قول تبارك وتعالى وانا اخترتك كان لماذا تهيئه تجربه اعداد لاثبات انه الله لسيدنا موسى مثلا ما ما من كلمه انا ما اخترتك ما من, من, من اللي اختارني فالله عز وجل من البداية اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه بذكر وانا اخترتك فاستمع لما يوحى طيب ماذا يعني فكيف نفهم هذه الايات التي بداها بالعصا واليد في الجيب تخرج بيضاء حيال سيدنا موسى لما ما دلاله هذه كل نبي يؤيد بمعجزه نعم كل نبي يؤيد بمعجزه هذا امر يعني معروف هذه سبحان الله من معجزاته لا الله يبقى يبقى عليه. ف... فاستمع لما يوحى نعم هذا كله وحي فاين الالواح نزلنا مثلا احنا دلوقتي فاستمع لمحور ليس صح. تفصيلات الشريعة اطار الرساله وليس تفصيلات الشريعه ما زي لا, لا, لا أعلى أعلى أعلى هذا كتاب التوحيد هذا اطار هذا اطار باب باب باب الربوبيه م. باب م. ال... تفصيلات زعما زي متن الحاشيه صحيح بعد اذا إذن سيدنا موسى مكلف بتدبير رسالة الى فرعون فقط لماذا لان هذا الشعب ما قال ربنا فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إذا أمن هذا أمن هؤلاء <تصفيق> أم كلها بواحد والناس على دين ملوكه صحيح نسمع إذا قال رب اشرح لي صدر ويسر لي أمر وحل العقدة من الدستان يبقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ماذا ترد بها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 قالوا له مات أخوك قال قصم أبوحر أخاك أخاك إلا من لا أخ له تساعل إلى الهجة بغير, بغير خراحة أو كطائر بغير خراحة سبحان الله نعم. لا. لا. ف... وقل ل... لإمام علي رضي الله عنه إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك ياه كلمات رقيقة يا رجال نعم عين الأخوة العين نسأل وهذا وصف القرآن المؤمنون مع أخوة يقصد بهذا هذا هذا القوة أخوة بين أقوى من أخوة النساء المفروض أن تكون هجل. يعني يعني أنت لما لما لما تقرأ عن عن عن, عن, عن أحد الصحابة أو أحد الصاب التابعين أو الصادحين تشعر بأخواتك وربما أخوك الذي يعني هو من هو من بختاله ليس على الطريق فهو بعيد عنك صحيح فاا إيش ضد هي؟ وأشركه, وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرة كثيرا ايضا يطل سيدنا موسى من هذه طبيعة إنك كنت بنا بصيرة قال قد أوثيت سؤلك يا موسى على الإجمال كل هذا مجعب ماذا قال الله له ولقد منلنا عليك مرة يقال في كتب والتراجم والسير أن كان الله سبحانه وتعالى يقول له يا موسى انطلق برسالتي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 بعثتك الى خلق ضعيف من خلقي لانه عايز ينزع منه المهابة لفرعاو فرعاو قوله الخلق ضعيف بطر نعمتي وامن مكري وغرته الدنيا حتى جهد حقي وانكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم انه لا يعرفني ما بعد عطلين.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 يعني حتى هذا العقاب لا ينزله به لانه هان على الله والعياذ بالله رب العالمين وواسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي اني انا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعوه الى عبادتي وتوحيدي واخلاص اسمي وذكره بايامي وذكرهم بايام الله نعم الله يعني وكرم الله وحذره نقمتي وباسي واخبره انه لا يقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر او يخشى يا الله قولا لينا بعد كل هذا واخبره اني الى العفو والمغفرة اسرع مني الى الغضب والعقوبة ذا حب الله سبحانه ولا يرو عنك ما البسته من لباس الدنيا حشم وخدم وهيلمان وتاج وذهب و... وعرش وكرسي وسججيد و سبحان الله وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفره وأنه قد أمهلك وأنت تبارزه بالمحاربة تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء أن يفعل ذلك بك فعل ولكنه ذو أنات وحلم عظيم سبحان الله. لما سبحان الله لما دخل الرئيس على هارون الرسيل الذي أمير المؤمنين سوف أعذك وأولد عليك في المصيح قال لا تفعل أرسل الله من هو خير منك إذا من هو أشر مني أرسل موسى وهارون وهما خير منه إلى فرعون وأشر مني فقال له ما فقول له قول الليين دعوة إيدل بل باللوي الدرع دي من يدعو بهذه القصوة وتلك الغذبة لن يجد مستمعا بيع بيقسورد. كل نوع حق لا لا لا. فبما رحمة من الله رمت له ولو كنت فضلا غليظ القلب لا نفضل ونحموتك حمامة. نعم جميل. نعم. طلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى أن يعينه بأخيه هارون. أن يشرح صدره وأن يسر أمره وأن يحل العودة من لسانه حتى يفقه قوله وأن يعينه بهارون. قال قد أوديته لذلك يا, يا موسى. هذه الأشياء لك تأذ تتخيل. اول ما ذهب وصل سيدنا موسى الى مصر انا اذهب الى امه صح يذهب يذهب الى من كما سالت اولا لا يذهب الى امه لا, لا يذهب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو مكلف هو مكلف <تصفيق> راح شغل <شوك>. راح <تصفيق> مهمة صحيح لكن لكن لكن عندما يروح لأمه واخده عفاة يطمئ ويأخذ رضاه وبركته أين <تصفيق> زوجه من هذه القصة يعني زوجه كأبي يعني كوارف وراء الستار م. أي كالسة القضية تركز على أمه وعليه على هارو وعلى أختي في قصص مش وراء كل رجل عظيم امرأة يعني لماذا, لماذا لا تكون أمه يعني <تصفيق> الزوجة تقلل الزوجة لا أخير مبارك الزوجة عندما تكون صالح هذا تعظيم لزوج موسى لماذا مم. لأن أكيد هي وهي صنطة في كل هذا الحوار هي تعين زوجها على أداء مهمات دون شوشرة لو زوج أخرى فرعون من المياس في العادي حد يأكل مع الأسد حد دخل امام القطار من لو زوجته صمتها يدل على أنها تعين زوجها بصمتها ولو صمتت كثيرات لتسابق الكثير إلى يعني افق المعالي سبحان الله العظيم نعم. سبحان الله نعم. نعم. هذا كله على جبل الطور تمام على جبل الطور تمام هنا يعني الله سبحانه وتعالى يذكره ولقد منلنا عليك مره اخرى ما. لما يعني هذا التذكره هو قد ناسية؟ لا, لا. لا, لا لا لا, لا أولاً أولاً أولاً لكي يثبت له الاجابه يثبت في قلبه قضيه اجابه ما دعا الله به لا. يعني انا يا الشرح الصدر وتيسير الامر وحل العقده واخويا هارون خلاص كل هذا قد اتيت سؤلك يا موسى ولا تنسى اننا قد اجبنا لك من قبل ان تدعو أنت الآن تدعو فأنا أعصيك أنت ما دعوتني من الأعصيتك أنت من قبل من قبل نعم. لما قلنا الأم كذا وكذا وكذا هل دعوتني لا طيب أعصيك من غير إيه الدعاء فما, فما بالك وأنت تدعو آه جميل يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك فرزقني الجنة وأنا أسألك آه صح منطق يفهم منطق طب نقطة بسيطة وثم نأخذ فصل وأنا أتلقى رسالة المشاهدين. نعم. نقطه بسيطه هنا لما الله سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورزق فاهجر الى اخر هذه النصائح الالهيه لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حينما طلب من سيدنا موسى تبليغ رسالته رساله الله الى فرعون لم يقل له نصائح كثيره لكن, لكن اذهب الى فرعون انه طغى ولم يقل واصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا الملوك وبالذات الطراث لا يريدون كلاما كثيرا <تصفيق> في ايه أي ايه قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما بال القرون الاولى فلا علموها عند ربي في كلمة انت مالك انت مالك سبحان الله هي كلمات محددة سبحان الله. وبعدين لا بقى هنا بقى يعني بارك الله فيكم أشرت نقطة خطيرة في تضعيف كلامك بينما كان يتكلم سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى يطيل الكلام ها. مع فرعون عموه عن ربي ما بعد القران الأولى. ده. تصرير الله يرضى عليه السلام بارك الله فيه أنه يكلم استفسار. <تصفيق> والله عز وجل من وعد كريم الله موسى أن عدوه هذا لن نسلم. وإنما ظل الأمل موجودا في قلب الكريم لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له ثقة أكبر. بإذن الله تعالى. ما. نقف عند هذه النقطة مع سيدنا موسى على الجبل. أيوه. قبل أن يصل إلى مصر. صحيح. طيب يعني صحيح. يعني إحنا رأ... طبعاً نعرف الريث عم المدين. حتى الجبل حتى, حتى كلام الله سبحانه وتعالى. حتى, له. حتى تبليغ رسالة. حتى تبلغ رسالة. رسال. لم يقتل ألواح آنذاك. لا لا لا. لم يُسكت كتابه. لا لا لا, لا, لا لا لا. ده رفعنا قصة أخرى. زعفتها من قصة سيدنا موسى قصة عريضة في الزمان كله. سبحان الله العظيم سبحان الله. تأكروا عنا. فصل قصير لنأخذ. أهلاً مرحباً المشاهدين المشهدين. أهلاً مرحباً بارك الله فيك. مزيد الكرام فاصل قصير ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الدعائية. سادم الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. بعد هذا فصل تابعونا وكونوا معنا. صفوة <تصفيق> الصفوة. في الكرام مرحبا بحضرتكم لكم مرة أخرى ومعنا مرحب ومرشدين الكريمة داعر الثامن الكبير صدر الشيخ الأستاذ الدكتور أبو عبد الله كشمر حمّى بحضورتك لكم مرة ثانية نعلم أن مهيا ضيق صدرك بأسئلة السادة المشاهدين لا لا <تصفيق> لا, لا, لا, لا يعني, يعني ليس بهذا أنا لا يضيق صدري لا بل ينطلق لساني كلما عرفناهم ويشاهدونني يعني من باب المحبة يعني لكن أنا كنت أريد أن يعني يعني نشرح نشرح في القصة ونشرح مم. القصة ثم نرى مدولاتها ثم نرى النتائج ثم بعد لازم نتوقف لنتلقى الأسئلة أما هذه يعني قصصتنا صفحة صفحة من القصة وقد المشاهدين والمشاهد يريدون أن سبق الأحداث وسوف يسألوا في أمور هل هم يعرفون معنا في هذه اللقطة؟ في هذا لا لا أنا لا أضيف أنا أنا أحب كل الذين يحبونني في الله ولكن من عندهم كأب. يعني كثير من الدعاء يرحب جدا بأسئلة المشاهدين والتواصلهم حتى من بداية الحلقة وإن لم يقل شيئا يقول مرحبا يفتحوا الاتصال بسادة المشاهدين إلا فضلاتكم دائما ما شاء الله تؤخرون هذا الاتصال المحبة, المحبة أنواعها نعم. نعم كانوا يقولون لعثمان بن عسان كيف تولي أقاربك يقول أنا ولي أقاربي تقربا إلى الله سبحانه عمر كان لي ولأقاربه كان قال أيضا كان يتقرب إلى الله تعالى فكل الشيخ خلوا طريقه لكن <تصفيق> أنا يعني ذير يعني أسف أن عند ذير صيد صل الله عند الناس وأنا أحبهم وأحب لقاءهم ولكن نريد أن نصل إلى إلى يعني ناتج أو ثمرة لمثل هذه البرامج لأن دروس المسجد قد اختفت ترى خلاص ما أصبحت هذه دروس المسجد أنا الملايين الحمد لله أصبح المسجد على على الفضائية فكلنا نريد أن ننشر هذا الخير و... ولكن أهلا بكم في بم... أسئلتين فأنا أشارح الصدري عندما أسمع أصواتهم عدل أسئلة بإذن الله تكون في صميم الحلقة وفي هذا الموقف أعظم الذي تحدثنا عنه. معنا المصر من روحة مريم من أبو ظبي السلام عليكم روحة مريم وعليكم السلام مرحبا مرحبا صدري أفادنا الله بعلم طويل جزاك الله عنا ألف خير يا دكتور عمار أماري بلخير أماري أمم، إني أحبك في الله في البداية. بارك الله فيك. أجزلك الله طرفا في كل خير، ووإن شاء الله جميعا أن يستفيد الكلبي علمك وهذا الأدب الجليل. بارك الله فيك. أمم، والله هي هي يعني طلب بسيط يا دكتور أن يكون في نهاية كل حلقة مجز الفائدة. أمم. يعني في في جزئية ال ال في. جزئية لما يشرح يعني نعم. نعم، فيما شرح في شرحت في جزئية القصة. جميل. حضر. يعني لأن من تبعنا مثلاً قصة مونس كانت على أجزاء يعني. ما. وإحنا نتابعها من بدايةها والحمد لله. ما. بس مو جزء فائدة. حتى لأن بعض الصديقات أو بعض الأهل مثلا يفوتهم الحلقة أحياناً تفوتهم الحلقة. وصلتنا رسالة بأخبارها موفدة. اطرح جيد اطرح جيد. الله خالي من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة م. الله وبركاته. مرحباً سيد الله بالخير جميعاً. سأل الدكتور عن لماذا قيل رسل كلهم انكم سحرة؟ نعم؟ أنهم سحرة؟ نعم. لماذا تتهموا بهذا يعني؟ بهذا نعم. نعم. طيب جميل. أخ عبد الرحمن من دبي السلام عليكم. عليكم السلام خير. مرحبا بك حياك الله. حياك الله حياك. طبّا. بغيت سؤال بس أسأل الشيخ عمر بكافيه. طبّا. أي أيوم كان يعني أكبر بالسن كان هارون أم موسى عليه السلام؟ أيوم أي كان ماذا؟ كبير بالسن. أمم. أيوم أكبر يعني؟ ااا سن هارون. هارون آه. كان ولد في عام الأمن ولد بعده موسى بالعام في عام القرن. نعم لا. لا. بارك الله فيك. اتصلت فيه آخر حلو نجيب على سؤال الأخ علي من السعودية بالمناسبة لا وكل لا سؤال يأتي نجيب عليه إن شاء الله, لا الله. لا. لماذا تُهِمَ الرسل بأنهم سحرة؟ أولاً السحر هو أسوأ ما يعني ما يضر به الإنسان والإنسان لا. ولذلك حتى الذين كانوا يعدمون السحر في السابق كانوا يعني يعني كانوا كانوا يحذّرو من تعلم الغير قضية السحر وفي الإسلام حد الساحر أقتل بالسيف ثبت أن هناك ساحر يقتل مم. ثبت أن لأنه هذا الساحر مشعوذ ولأسف شديد يدخل الناس في أشياء تخوض في عقيدة ويتعدى قضية التوحيد والإيمان وإلى أخيره هو فعلا يقلب الأشياء هو يخيل يخيل الناس هذا قال ربنا يخيل إليه من سحريهم أنها تزعا فهذا تخيلات مم. تصل بالإيحاء إلى شفة قناع فدائماً يعني الاعداء الرسل واعداء الدعوة هياصفوا كذاب الكذاب لا ينطلي ولك ساحر حتى يخاف الناس منه لأنه عندما يؤثر على الناس يقولون أنه يسحره يسحرهم بفكره أو بقوله بدائمون بشيء يعني يكون مطاط يعني لأ لأ وهذا تشير. نعم نعم. أخ أبو من فلسطين السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لايا الله تحياتي لك يا سؤال ضيفنا الكريم الحبيب. تحياتي الله أبايا. الدكتور عبد الكافي. أهلاً وسهلاً. أنا ما عندي سؤال. أنا اتصلت فيكم من قبل يومين في برنامج عندكم. أنا طمعان في الدكتور يتوجه للقلوب الطايرة اللي سامعينه الآن في جميع أنحاء العالم الإسلامي في دعوة تكون مخلص لأهل فلسطين يبعد عنا هالكرب نعم. إحنا عمر لما كنا بكرد زي هالكرب. ما شاء الله. فأرجوك يا دكتور. نعم. أرجوك. لانه ما بسمعك الان الا كل قلب طاهر ادعو الامران الان والله اولا قبل ان ادعو انا انصح اخواني وابنائي وبناتي من اهل فلسطين العزيزة علينا جميعا والغالي على قلوبنا جميعا يعني يؤلمني ان تمتد يد فلسطينية الى يعني نفس فلسطينية وان يسيء فلسطيني لاخيه وان يعني تكون ال ال ال ال هذا الذي نسمع عنه الشيء المؤلم ادعو الله سبحانه وتعالى الى عقلاء القوم وانتم يا اهل فلسطين البقعه المضيئه في ثوب الشرف العربي الباقي المسلم فلا تدرينشوا ابدا هذه البقعه ب يعني قصر الدم فلسطيني من فلسطيني كونوا على قلب رجل واحد ولتجتمعوا حول عقلائكم وهم كثر كل الفصائل كل الاتجاهات كل الجماعات يجب أن تتحد لأن عدوكم واحد وأن محتلكم واحد ولا تمتد يد فلسطينية لايذاء فلسطيني صغيرا كان أم كبيرا ادعو الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام العظيمة من شهر الحجة وهذه الأيام التي يستشرف فيها الحديج استعدادا للوقوف بعرفة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 بإذن الله سبحانه وتعالى على الأقل نبرئ صحتنا من قول الأشعار هنا قال أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له برامة إن, إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تخمت هذه النار ولا تكون إن شاء الله بإذن الله, بإذن ب الله. بتقوى هؤلاء لأن العدو واحد والعدو يفرح كلما تثار هذه النعارات بيننا كعرب مسلمين بإذن الله يطفعها وقلاء القوم إن شاء الله الأخ نظم من الفجيرة، السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعن الله وبركاته جزاكم الله خير على البرنامج ويا. وأنا لي يعني حسن حظي أني المرة هذه في الحلقة هذه حصلت الخط فأنا أولا أشكر الدكتور وأنا من رأيه بأن الأسئلة التي تطرح خلال الحلقة أو خلال الحوار الذي يدور بينكم دكتور يعني لو خصص له حلقة منفصلة هذا أفضل، أنا من رأيي الدكتور وبما إني حصلت الخطوريت أنا أسأل سؤال يا دكتور. لا لا تسأل في الحلقة المخصصة للأسئلة. <تصفيق> <تصفيق> ما ليش لأنه أنا صار لي كذا حلقة أحاول أتصل. ما أدري. فخليني أسأل السؤال هذا. وهي مداخلة بسيطة جدا وقبل أن أسأل السؤال يعني أنت بالنسبة للدكتور أنت الغواص في, في يعني أنا أشبه الدكتور في البحر. ويا وفي غواصين كثير بينزرع على البحر ليصطادوا ويطلع من اللؤلؤ. مش كل غواص نزل البحر. يقدر إنه يطلع اللي ال الآلء منه، فأنت خير الخواصين أستاذ محمد، فأنت تكفي عن كل المشاهدين في غوصك في بحر الدكتور عمر لتخرج منه هذه الآلء ليسمعها الجميع، فأنت تكفي عن الجميع وأنت تسأل يعني بلسان كل المشاهدين حقيقة، وأنا أشكرك على هذا ولو في كان مذيع وكلهم يعني من خيرة مذيعين، لكن أنت يعني يعني أحسن مذيعين بارك الله ورعاك يعني حوارا مع الدكتور ربنا يرضى عليك اللهم لنا ما يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤخذنا بما يقولون امين فلي أحضر بس, أحضر بس, أحضر. بس سؤال بسيط للاستماع تفضل يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام أحضر. له من الكرامه بمعرفه يعني عند الله سبحانه وتعالى لا. يعني كرامه كبيرة فهل كان الرسول لم يكلم الله سبحانه وتعالى كما كلم موسى عليه السلام في الدنيا إن هل كلام سيدنا محمد مع الله سبحانه وتعالى كما كان كلام موسى عليه السلام مع الله عز وجل حاضر. في الدنيا حاضر حاضر سيدنا جزاك الله الخير بارك فيك اساتذتك الى العين الفجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم في هذا البرنامج الله, الله يرضى <تصفيق> عليك بغيت اسال بس يعني الدكتور عمر الكرافي نعم بالنسبة لأم اسم أم سيدنا موسى نعم المعذرك يعني في كتب التفسير يكابد نعم كمن قرأتها يكابد يقال هذا يقال باسم يكابد تاسر عن اسم أم سيدنا موسى هي نعم اسم أم سيدنا موسى هذا وفي مداخلة ثانية ليش الله سبحانه وتعالى يعني ما بلغ فرعون بالرسالة على اساس ان مرة واحدة اقترحوه كان الزعيم هو كان الملك ويبلغ حاجته ويسلمه مرة واحدة ما يعني الله سبحانه وتعالى يبلغ فرعون مباشرة مباشرة بالرسالة يعني مباشرة عن طريق من يعني نزل على الوحي وخلاص خلاص هو على خلاص فرعون هذه هذه أرض خبيثة لا تصبح لإنبات شجرة صالحة وهذا قلب لا يكلم وإنما هو قلب مريء بالغش والزور فليس يتشرف بأن يكون ممن يوحي رب العباد إليه لأنه ليس من صفوة الصفوة إنما هو من سوء ما يختار من البشر. مكتوب اسمه. سالتي في آخر. السلام عليكم. سلام. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ مساء أحمد بن دبي صدر. أنا يا علي بن أحمد. مرحبا. حبيت أشكر البرنامج والله وايد وايد. أنا من الصبح يسافر على البرنامج هذا. بارك الله فيك. فاستأنفنا البرنامج وهذا وأشكر شيخ دكتور إذا الله خير على البرنامج الجميل، وإجزا الله خير الجميع يعني، والقناة شارج ما شاء الله يعني، أنها تعطي مساحة الفرصة عن الدين وعن العلوم وهذا شيء زين يعني، فبس بغيت أنا أتكلم شيء واحد عن موضوع الحج، عن عمر التمت، كيف الطريقة عضو الحج، فجزاكم الله خير، الله جزكم جميع بارك, بارك الله فيك، في الله يسلمك وشكرًا لك. يعني هنا كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكلم الناس ف nights على كماله في موضوع قضية الصلاة أو خلافه أو المعرض لكن بال بداية هذا يعني كذا ما كلام الله كان خاصا سيدنا موسى نعم, نعم. لا سيدنا موسى أعطي أكثر من ما أعطي سيدنا لا محب. رب العباد لا يصر على ما يفعل نعم بس اسم ام سيدنا موسى قال يقال هو كان يعني يعني ام موسى لم يرد <تصفيق> أو الى ام موسى هذا عموما يعني لقبوها لا. لا لم لم لم يقال ام هارون ان هارون هو الاكبر لا. لكن هو ولد ايضا ورسول ورسول ولكن. ولكن ولكن موسى زعيم صح ما بعرف انا ما يعني نموا يقول إليه فزادوا في العلا شرفا ورب فرعا ل لأص... أصل لفرعا في الفخار نمو صحيح آه؟ آه؟ آه؟ صحيح آه؟ آه في آخر حل هذه الحلقة نطلب دعاء من صدياتكم كعبتنا نستغفر الله, الله يالباري. بس بآخر بحر من قاسم يعني بحر إيه بس من حط ظنه نسأل لكن ما قلت عن غفر الله لنا ماذا عالمون يعني وجعلنا خير من ظنون ولا بحار ولا, ولا أين البحار, أين البحار؟, أين البحار؟ <تصفيق> هذه هذه, هذه قنوات اثنى يعني مساله السلام سبحانك دم. اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليك. اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة لا تجعل بيننا يا رب شقيا ولا محرومة لا تدع لنا في هذه الايام العظيمة ذنبا الا غفرت ولا مريضا الا شفيت ولا عسيرا الا يسرت ولا كربا الا اثهفت ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هذا ولا ميتا إلا اللهم زوجات اللهم إخواننا في على قلب رجل واحد يا رب العالمين وأنزع من العراق على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم اكرمنا ولا تهننا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تخن علينا اكرمنا ورسولنا علينا انصرنا ولا تنصب علينا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا واخننا منك بخاسمة استعادة اجمعين اللهم اجعل هذه البلاد آمنة فالمطمئنة وسائر بلاد المسلمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ريس الى السلام عليكم تجيب تقبل يا رب العالمين شكرا سيدنا الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي لسامي الكبير فضّرت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اطّفأ. أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ